أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَّهَا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ الْكَهِنَةِ يَقُولُونَ وَلَدَ الله وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَفَطَفِ الْبَنَاتِ على الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مِنَ الْكِتَابِ أَوْ مِنَ السَّاعَةِ وَمَا أَنْتُمْ بِرَادِّينَ ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المتوسطين الى اخره عقائد المشركين واساطيرهم نحو الله عز وجل فظيعه جدا الله عز وجل في القرآن هو من أظلم من ممن كذب على الله الظلم طبيع بجميع أنواعه ولكن قد يتجاوز في ظلم الإنسان نفسه أو في ظلم أخيه في ماله أو دمه أو عرضه وهكذا أما أن يظلم الله أعود بالمال خالقة رازقة محيه مميته يرعاه يحميه يرزقه يحفظه اوجده بناه انعم عليه ثم يكذب عليه يقول الله عز وجل لا احد اظلم من هذا المجرم لانه ظلم المعلم ظلم الحق ولذلك كان الشرك ان الشركه ظلم عظيم. والكافرون هم الظالمون. الظلم بجميع انواعه انواع الأخرى كأن لا ظلم أمام هذا الظلم الظريع. كذلك كانت أساطير المشركين. والعياذ بالله. كانوا يتجبون على الله. ويمسقون بالله ما هو من مبارئ. فنسبوا إلى الله أنه يليم. يعني يتنزل الإنسان أن يذكر هذا الكلام. كما قال الله عز وجل في الآية الاخرى يزدع له في سورة مريم يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اد الاد هو المنكر الذي بلغ في الفضاء والشناعه ما لا يمكن ان يتصوره عقلا لقد جئتم شيئا اد يعني منكر فظيع عظيم جدا جدا يستهل القرآن لقد جبتم شيئا إدى يداد السماوات يتفطرنا منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليش يا رب أن دعوا للرحمن ولدا الله العالم وما ينبغي للرحمن لا يليق به أبدا ولا يتصور في العقل أن يكون له ولد أبداً أعودوا بالله ليش؟ لأن الذي يتخذ الولد من الولد ينشا عن ماذا؟ عن الشهوة عن الشهوة العارمة فيجامع الإنسان إيش؟ تنزل به شهوه تدفعه لأن يقضي وترويه يستخدم تلك الشهوه في امرأة بواسطة هذه الشهوة ينشأ الولد وهل الله شهوة؟ والعيد بالله؟ نسال الله العافيه ثم ان الذي يتخذ ولد هو الذي عنده حاجه في الولد سبحان الله يمرض، سبحان الله يخلق شيء يموت يترك ولد اللي كي اثره العدم ويلحقه العدم لكي يبقى نوعه هذا يحتاج الولد اما الذي لا يفنى اما الذي هو الاول ليس قبله شيء وهو الاخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فقه شيء. وهو الباطل الذي ليس له دونه شيء. هذه كله ولد. اعوذ بالله. لانه احط بالمكان والزمان. في الزمان هو الاول. ما قبله شيء. صور القبليه كيف ما بغى تكون ما يتصور ابدا ان قبله شيء. هنو لأ ولا لن. والاخر يفنى كل شيء ويبقى هو. ما احط بالزمان الاول والاخر ما قبله احد ولا بعده احد وثم المكان هو الظاهر الذي ليس فقه شيء الفوقي ما فقه احد ما فقه شيء يو تحت ما كنشي تحت كنزحت ما تحت فوق كيف ما كنشي فوق <تصفيق> انسبه معي <تصفيق> انزح مكان الكره الارضيه تدور حول نفسها كذا تدور حول نفسها وعندها جاذبيه تجدو فتحت هو المركز الارضي هي الارض هي تدور دائما تحت هي تحت فيف هي الارض وفوق كل شي فوق من جميع جوانب الارض كل شي فوق تنزح ولذلك الله دائما اعلم الذي ليس فوقه هو موصوف بالعلو هو العلي ومحيط بالكون وهو في العلو لانه ما كاينش تحت فالتحت نسبي كيف تحت وغتخرج عن المكان الارضي وعن المركز الارضي وعن الجاذبيه الارضيه يعني ولو اطلق 100 كيلو ديال الحديد تلقاها هكذا بحال الريشه طاول فكيجي تحت تحت فيه بالنسبه الى الارض جاذبية الارض التي تصور لك فوق وتعال والله مصوب بالعلوم في جميع محيط الارض كل شيء علوم لله عز وجل فهمتم هذا؟ ما فوه؟ اذا اخواني افضع جريمة ارتكبتها البشرية هي ان اذت الله الحقت الاذى بالله عز وجل ولذلك ورد في الحديث في الحديث الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم وما ينبغي له ذلك وشتمن ابن آدم وما ينبغي له ذلك أن إذاؤه إياي الله, الله يؤذى من قبل البشر هذا المجرم لهذا البشر الحاق الإيذاء وهو حسب الله يا وجل ما أذى الأرض فقط وما أذى الحيوانات وما أذى بعضه بعضا ما اقتصر آذاه على الأرض بل تعدى آذاه حتى خالق الزون والكائنات هذا الله سبحانه وتعالى وفي الحديث الآخر لا أحد أصدر على آذى اللحقه من الله ما كيش واحد كي يصبر على الاذى الذي يلحقه من الله نفسر الاول عن تفسر هذا الثاني كيف اشتموا ابن ادم يؤذيني ابن ادم قال كذبني ابن ادم وما ينبغي له ذلك كيف كذبني قال يقول لن اخلقه لن اعيده قال الله ما يقدرش يعوين ما يقدرش يبني عالم اخر ويعيدني كما بدأني ويقول الله عز وجل وليس باول الخلقي باول الخلقي الخلق وليس اول الخلق باهوان من اعادته يقول كما بدانا اول خلق نعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اي العود اهون عليه اسهل عليه واسهل بالنسبه لاسلوبنا وبالنسبة ليش للاعراض بنا والا الله عز وجل ما عنده هذا اهون وهذا اي يعني هذا اسهل وهذا سهل الكل عند الله سواء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن في الامر صافي ما في رجاع ولا شيء ما في تفكير ما في نعمات هذه بداه وهذه عوده هذه سهله وهذه ما إذا هذه اسهل لا الكل سهل على الله نعم هذه واحدة قال ويؤذين ابن ادم يقول ان لي ولدا هذا اذى سبث الله عز وجل هذا سب ولا يوجد في الفضاء او الشناعه او الاجرام مثل ان تسب الله عز وجل قال يقول ان لي ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هذه البطاقة يا الله انت عندك بطاقه وطنيه وعندك تعريف عندك تعريف وتعرف يا الله شنو هو كوفر والله واحد واحد واحد فيش ذاته ما عنده مثيل ما عنده نظير واحد وفي صفاته الصفات التي تصف بها شحال هي الصفات لا تعد ما يسعد تسعين فقط لا لا حصر لها منها من عرفنا اياها ومنها من عرف الملائكه الملائكه المقربين والاقربين والمرسلين ومنها مخصص بها سبحانه وتعالى ما يعرفها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل اخصص بها ولذلك في الحديث القدسي اللهم اني عبدك ابن عبدك وابن امتك المعروف وابن امتي الناصيه في يدك ماضي فيها حكم نسالك بكل اسم هو لك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به صفات اسماء ما نعرفها او استأثرت به في علم الغيب عندك سبحان الله هذا كله لله يا نعم فالله زوج الاخوان متصل بصفات تلك الصفات التي علمنا إياه في القرآن نصفه بها نحن نحظ نعرف الله من الذي يعرف الله؟ أشكلك يعرف الله؟ الله لا يعرف الله إلا الله فهو الذي عرفنا بنفسه في كتابه وعلم أشياء علم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسا ليعلمنا علمنا الله عز وجل بواسطه إذنه لا رسول الله, صلى الله عليه وسلم لانه لا يعرف الله الا الله فهو الذي اخبرنا سبحانه وتعالى بصفات علمنا ايه هناك اشياء اختصر بها ما نعرفه ولا يعرف حتى الرسل والملائكه نعم قال الشيشمون ابن ادم وما ينبغي له ذلك هذا الحديث له الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام ليس احد اصبر, من أصبر على اذن سمعه من الله على اذن لاحقه من الله ما فيه احد ليس احد اصبر على اذى يلحقه من الله عز وجل ليش؟ قال يقولون ان له ولدا يصبون له ولدا ويصبون له الشريك وهو يرزقهم ويعافيهم سبحان الله هم يسبونه هم يؤذونه هم يرشقون به هش يصد. سبحان الله ما قلت صدر الله لا يضره جهة ومع ذلك سبحانه وتعالى يعطيهم الأمطار، ويعطيهم اللون النهار، ويعطيهم الارزاق، ويعطيهم اشياء سبحان الله أعطهم الساق، أعطهم البصر، أعطهم العقل، أعطهم العافية، وأعطهم الأولاد، وأعطهم الأموال، وأعطهم الوظائف، وأعطهم سبحان الله سبحان الله يرزقهم ويعافيهم تقدر نسيجي واحد يسبك ويلعنك عنك ويشسمك وين اللي تعطيه اللي يومه قادر بدون مال ولا كلل صعبه والله إذا قذفت سبح المسخوت هو على الأقل تقطع هي به نهائيا هي شنو هي كيف ستعمل هي هو هي هي الله هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي كذا هي هي سبحان الله هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي المشركون او وصفوا الله سبحانه وتعالى باشياء هو بريء منها سبحانه قالوا ان له ولد وهو بريء الله ينبغي ان نصفه باش بما وصفه هو نفسه بما عرفنا اما ان نصفه باشياء ما نعرفه. ما نعرفه ما نعرف الله كيف نعرف ذات الله نعرف صفاته لو عرفنا ذاته عرفنا صفاته لكن ما نعرف لا ذاته ولا صفاته فهو الذي عرفنا نقولنا له ولد داوود بالله فهو سبحانه وتعالى قال هو القادر هو العليم هو الحكيم هو الرحيم هو الغفور هو الوهاب وصف النفسه بأنه ينزل إلى سماء الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم يقبرنا قال في الصحيحين في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ينزل كيف ينزل ما ندري كل ليلة ويقول ألا من داع فأستجيب له ألا من سائل فأعطيه سؤله ألا كذا ألا كذا حسيته أربحك كل ليلة ولذلك الصالحون من المؤمنين يتعرضون لهذه النفحات يقومون في ذنة الأخيرة من الليل ليه يناجون ربهم يطلبون يرجون رحمته ويخافون عذابه وصبح عباد الرحمن الذين يمشون على ويلة خاطهم والذين يقولون الذين يبيسون لربهم سجدا وقياما يبيتون لربهم سجدا وقياما يتعرضون لنبعات ليه ينزل كيف ينزل وهل يخلو منه العرش قال سواء العرش هل حينما ينزل يخلو منه العرش لا لا يخلو منه العرش لانه إذا خلى منه العرش معناه احتواه الكون وهو لا يحتوي الكون هو أكبر من كل شيء العالم العلوي والسفل السماوات السبع والارضون السبع في يد الله سبحانه وتعالى وما يقول ابن عباس رضي الله عنه كسب حباس من الخردل صار هو الخردل حباس صغيرة بدقيقة ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحان الله اذا ينزل إلى سماء الدنيا دون أن يخلو العرش منه دون أن يخلو العرش بنود ونظيره في الكون بالنسبة إلى المخلوقات يقول العلماء في الإنسان سبحان الله انت حينما تنام نظيره في البشرية انت حينما تنام روحك أين تكون يقفضها الله الله اخبر في القرآن أن روحك مقبودة عند الله وأنت نائم أمامنا وأنت فيك الحياة أمامنا كتشفر وتنقر نعم وروحك إيه راه عند الله عز وجل وانت لأن الروح سبحان الله الروح عند صفاته عند أحوال لأن الله عز وجل يقول إن الله يمسك الله يتوفى الأنفوس حين موتها والتي لم تمت يتوفيه التي يتوفى الأنفوس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسلوه اذا في عنده؟ كنت عنده لا عنده ويرسل الاخرى الى اجاني مسمى وانت الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي انه ليلة الاسرائيل والمعراج مر على قبر موسى فراه في قبره يصلي روحه ولما ذهب الى بيت المقدس صلى كل الانبياء صلى وراءه عليه الصلاه والسلام لما صعد الى السماوات واجد في السماء الى اول ان ادم وجدها في السماء الثاني في السماء. في السماء وجد في الانبياء وجدوا في السماوات كيف؟ وجد حزم موسى في السماء السماسه السادسه حزم موسى ليش روح روح اللي روح لان الروح سبحان الله فهذا في المخلوقات ما كيف في الخالق سبحانه وتعالى نعم اذا اخواني الاوصاف التي وصف نفسه سبحانه وتعالى بها نصفوا بها مثل او او وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف الله ينزل ووصف الله بان له صوتا سبحانه وسبحانه في الصحيحين يقول ينادي الحق سبحانه وتعالى ادم يجمع المخلوقات للحساب ويحاسب المخلوقات كلها ثم ينادي بصوت يسمعه من قرف من بعيد الكل يسمع ويقول هذا ادم الكل يعرف اباه ادم, آدم, آدم. الكل يعرف ويقول يا ادم بصوت يسمعه الكل اخرج بعض النار كنت البعثات شون هي البعثات البعثات هي حينما كيكون مثلا الرئيس الدولة يبعث هذي مجموعة يبعث هل الجهة الفلانية؟ ولا هذي مستوى الجهة الفلانية؟ ويبعث ليش للجهاد في سبيل الله يبعث مجموعة الى جهة؟ هلك اسم البعثات يقول له ابعث بعث النار يعني يعمل القدوى القلوية لمجموعات وابعث النار يقول كم يا ربي؟ يقول من كل الف تسعمية وتسعين تسعود وتسعين من كل الف تسعمية وتسعود وتسعين للنار واحد للجنة نصر الله العافية ما بقى حد بقى حد الله كان الناس والمؤمنون يستبعدون هذا من قبل لكن اليوم ما رأينا أن العالم كله كافر بالله ما انتم في العالم إلا كحبات رمال في كثرة يعني في الصحراء الشاسعه في الفلاه. أنتم بمنزلة حبات صغيرة دقيقة من الرمال في الصحراء اللانهائية لا لأن العالم كله يعجب الكفر، العالم كله يحارب الله العالم كله ضد شريعة الله العالم كله يذبح اولياء الله هل انتم تشوف كسوه ليش يذبحونهم لا يذبحونهم لأنهم مسلمون لا لأنهم من عرق المسلم يريدهم يذبحون لأنهم مسلمون لا من عرق المسلم ان ثم ستناسل ثم واجدادكم كانوا مسلمين نذبح احبابكم وحنا ولذنا وحنا نعمسيوش مجد كنجرم النصارى رأسنا النصراني والكسوة نصرانية والبنطل النصراني والشعر نصراني والقلوب نصرانية النصارى ما بغوناش قالوا انت بحوب اباكم نصوم. لا علاش لانه اباؤكم مسلمون وحنا مشم وراهم واجده وط الحرام لا دين لا دنيا الصلاة مع الله رجاء عبد الله زوجت موت مسلم بعدا اذا قلت لسمت تلقى الله على دي على دينه وتنل الجنه والرضا الله عز وجل رغم قبلكم شي ناس وخذ كفر بيكم ونبكم ما مقبول محكوم عليكم بالاهداف الذبح الشرم طاحنا لكم بالله الذي لا اله الا الله امنوا تؤمنوا وسطرونا ان شاء الله وخذكم ناخذ يقولوا الى الرسل زيد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 نعم أقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يحكي في الحديث الصحيح الورد في الصحيحين النداء من رب العزة ينادي آدم كي يقول له تسعون تسعون تسعون تسعون تسعين كلها ليش للنار وواحد ليش للجنة تسقوار ولا لا تسقوار حتى في بلاد المسلمين إذا عملت هذه النسبة والله ما تسبر واحد بالمئة فكيف إذا جبنا اليهود والنصارى والعلمانيين والمجوس وعضاء الله الهندوس والسخد والويل والجن والنصف السخد قانشي اسراء حتى احنا اللي كندعو المسلمين في الاسلام فين احنا والاسلام شوف شوارعنا الصيف هما المجلسة العمسية وتشوف القلايا هذا ابناء المسلمين ابناء القرى والخنازير والرسول صلى الله عليه وسلم اخبره على ان انا القرادو الخضموا مش بالودن والصميط لا الفرد القرادو الخنزير والله القرادو الخنزير اللي أحسن منا بالله لا إله إلا الله لأن القرد الخنزير ما كلف بما كلفنا فيه وما خلف شرع الله وما حرب الله وما رفض الإسلام والدين ماذا سبنا جننا لا جنيله رجع إذا إخواني آه هذه من الصفات. اذا الصفات التي نطلقها على الله ما نكون مثل المشركين ومثل اليهود الذين قالوا عزير بن الله والنصارى قالوا مسيح ابن الله. لا نصف الله بما بهم سهوه يورينا كيف؟ أما نرمي الله عز وجل بما هو منه بريء لا نصف الله بالنزول نصف الله بيش كيف يقولون نصف الله بالفرح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا قال الله أفرحوه بثوبة عبده من رجل دلت... يعني ظل ما قصه عليها طعامه وشربه يعني في السن الرجل صلى الله عليه وسلم ما يقول كأنه يعني الله كيفرح بهذاك الرجل اللي كان مجرم كان اسفاء كان شكير كان زاني كان لائد كان قمار كان كذا كذا كذا ثم جاء, جاء وائد من الله فرجع إذا الله وقال رب اغفر لي يا رب سُب إلي يا رب واخذ يبكي ويبكي ويبكي ويبكي ويطرق الباب بيه العبسك قال هذا كيف راح الله إذا البيت به من هذاك الرجل اللي كان عنده ناقة وعليها طعامه شرابه وفراشه ووطأه هو نام إذا به لما السيقل ما وجد ناقة شرق وغرب ولا ناقة يمين شمال أمام خلف ولا ناقة فاخذ يبكي ويبكي ويمكي قال والله انت من للبوضي راجع المكان الذي ظلت فيه ناقه شو أنا رأس مستسلم للموت خلاص خطأ عيه من الحياة الدنيا وثم أنا لما استيقظ وإذا به يمشد نها يمشد الناقة كيف من الرجل كيف تصورون فرحتها هذا الرجل هذي حياء القناة خلاص فضاء الحياة حياء كيف الفرحه هذه هذي من شدة الفرحاش الله اللهم أنس عبدي وأنا ربك اتفرق من شدة الفرح ولكن ابو اعاقل لا غلط مسكين الله ما يؤاخده <تصفيق> من شدة الفرح قال فالله عز وجل اكثر, اكثر اكثر اكثر فرحا من ذلك الرجل الضال السائج السكير العربي المفاجر الفاسق المجرم اللي كي يندم ويسو يتجين عند الله ويترق ويبكين الله كيف يفرح به كفار من هذا بات المعقر غير عاجين عند الله الله يسامح الجميع اللي عملت باقيش بحد فرعون لنزع الله في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه واسماثا ومع ذلك قلعا فرعا إلى آسا الله يسرع قل له فقول له قولا لينا لعله يتذكروا يا أخي إذن إخواني وكذلك أيضا الله يضحك الرسول الأسمائي يقول الله كيف حفظه وكيف ليش أنت كتعرف الضحك لأنك تعرف الذات الذات الفلين معروفة فضحك ديرو معروف لكن ستتعرف ذات الله انت ما تعرف اذا الله ما تعرفش ذات الله ابدا يقول الله يرى الله يرى ولا يرى يسمع ولا يسمع لكن كيف ما ندري ليش لاننا لا ندري ذات فلنعرف الصفات اللي يعرف ذات يعرف الصفات اما نحن لا ندري ذات فلنعرف وكذلك قوي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله يتحكل رجلين في الصحيحين ان الله يضحك لرجلين قتل احدهما الاخر فمات فدخل الجنة اشكن هو واحد خرج مع رسول الله سبحانه ويجاهد في سبيل الله ولا مع, ها؟ مع امام من ايمة المسلمين خرج الجهاد في سبيل الله فقتله كافر فمات شهيدا هذا الكافر اللي قتلوه غدا او بعد غد جاءه وعد من الله فتاب الى الله ودخل في الاسلام وجاهد في سبيل الله فقتل فمات فجوجها القاتل والمقصول جاء بجوجها ومشي الجنه الله كي تحكوا من هذا سبحان الله كاذا ولا ايه اخبر الرسول الله يتعجب يتعجب ليش يتعجب ربك عجب ربك ها من شاب ليس له حديث صحيح. شاب ليس له صبوة. شاب صغير سبحان الله. وهو يعمل لأعمال الرجال. القراءة للقرآن. حفظ أحاديث رسول الله. الصلاة في الوقت. قيام الليل. الصيام. قراءة القرآن. ما شاء الله. يعني عمل الرجال. ليس له صبوة الفوز الأعمال والأعمال لي الصبيان والأعمال لي للشباب الشباب. يعني العون. العبد العوام ما عندوش ما يلعب ترومبا ما يلعب نعمسي كوره ما يلعب نعمسي الدومينو ولا الكارتا ولا نعمسي يجيلي من هنا والشعبه من هنا لا عبد العوام المكامل الافعادين وكل هذ الرجال الايمان ليس له صبوه الله سبحانه وتعالى يتعجب من هذا وش هو هذا هو دين العجب عندنا شو هو هو العجب تقول العلماء هو العذاب شيء خفي سببه كتصدم واحد الامر ما تدريش السبب الله يدري كل شيء لكن عجب الله ليس وكعجبينه هذا كيف العجب عجب الله شيء اخر اي وقرئ في مصحف عثمان عس... من مسعود رضي الله عنه ها لا لا يعني اهم اشد خلقا اما خلقنا اننا خلقناهم من لازم بل عجبته هذا مصحف بن مسعود بل عجبت ويسخرون عجبت لكثرة الادله على البعث والنشور وعلى وجود الله ووحدانيه الله ما شاء الله امام المجرمين ومكتفوا بهم يسخرون من هذا الدين وهم يضحكون ويستهزئون من هذا الدين فيقول الله عجبت من كثره الادله الكافيه الشافيه ويسخرون مساكين مجانين ما شاء الله عجبت هكذا الله المجرمين هنالين يعرف هذه الصفات كيف الله يعرفها. كيف قال الإمام مالك رحمه الله بن السواء لما سئل كيف استواء يعني خلق السماوات في بيستة أيام ثم استواء على العاشق قال كيف يستواء قال السواء معلوم والكيف مجهول فكذلك كل الصفات الله يرى نعم كيف يرى يرى كل شيء يرى ايش النملة السوداء على الصخره الصماء في الليلة الظلماء يرى شخصها ويعلم صوتها. ويسمع دبيبها. دبيبها مش يلي يعلم الصوت. يسمعه. سبحان الله كيف? الله يعلم كيف. ماذا يعلم. اذا علمت الذات عرفت الصفات. فالصفات لا تعرف. ليش ان الذات لا تعرف. الله يعلم. وهكذا اخواني كل الصفات. نثبتها لله عز وجل ها ننسب لله ما اثبته الله في كتابه وما اثبته سيدنا رسول الله عليه في سنته والله سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنة. ندعوه بالاسماء الحسن الله له اسماء حسنى واسماء حسنى يعني اسم الصفاتين فالله الله له اسماء حسنة يعني ضخمه سبحان الله اخذت الرقم القياسي في الجمال هو من الاحسن يعني مؤنث الاحسن وعنده الاسماء الحسنى هو لا ينادى بالاسماء الحسنة. وانما ينادى بالاسماء التي اخذت الرقم القياسي في الفضل. مثل ايش? فنقول يا عالم يا قدير يا رحمن يا رحيم يا غفار يا شكور. هذه الاسماء شك اسمها دي? اسماء حسن. لكن هناك اسماء حسنة لا ينادى بها. وانما تذكر عند الاخبار. هذه الاسماء شك اسم هذه؟ اسماء حسن بره. لكن هناك اسماء حسنة لا ينادى بها وإنما تذكر عند الأخبار اشكون هي مثل موجود الله موجود أو معدوم؟ موجود ما تقول يا موجود لا والله له ذات ما تذكر في الأخبار ولد. والمثيلها يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام اسمه إيش؟ محمد. يسموه محمد ولا لا? اه. يا محمد? لا. ممنوع تنادي يا محمد. لان الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضها. لو فردس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موجود لا تقول يا محمد حرام. لا. يا اش تقول عنده اسم? اسماء حسن اسماء امل من محمد هي يا نبي الله يا رسول الله فكذلك يعني هذا فهم مثل هذه فلله الاسماء أسماني. اسماء اسماء حسن واسماء حسين أخذت قصب الصدق فينادى بهذه ولا ينادى بهذه تذكر نعم تذكر في الاخبار ولا تذكر ايش في النداء وفي الدعاء لا ثم المبتدعه امام اسماء الله وصفاته قسمان قبل ان نقول هذا كل اسم من اسماء الله اما ان يكون له يسمى اسما وصفه وعنده اثر يعني اسم متعدي وقاصر اسماء الله على قسمين كان متعدية وقاصره واذا كانت متعديه فيها يعني ثلاثه امور اولا الاسم مثلا القدير اسم القدير اسم من اسماء الله والرحمن اسم من اسماء الله القدير نعم الرحمن اسم من اسماء الله طيب هو اسم يا رحمن اسم وصفه بسم الله الرحمن صفه كذا اذا هو اسم وصفه وثم عنده اثر في مخلوقات الله اثر الرحمه نراها رحمنا بالمطر رحمنا ايش بالوجود ورحمنا بالليل والنهار رحمنا بالرياح رحمنا بالاموال رحمنا بالنفس بالاكسجين الذي نشربه كل لحظه رحم اثار رحمته في الارض تدل لا اذا هذه الاسماء هي اسماء وصفه ولها اثار في المخلوقات ترون كيف هذه السماء أسماء متعدية وهناك أسماء قاصرة عند جهتان عند اسم وعندها صفة ولكن ما عندها أثار مثل إيش مثل الحي الحياة لله عز وجل الحي هو اسم يا حي يا قيوم اسم وهي صفة سامر صفة الله الحي الذي لا يموت سمع الصفة. لكن ما هذا اخر لا ليس له هذا فكل هذه اسماء ليس متعدين نعم قلت المبتدعه امام صفات الله نوعان النوع الاول انهم ينكرون اسماء الله عز وجل مثل الجهميه يقولون الله ليس له اسم لا يسمى بشيء والمعتزله يقول هو يسمى ولكن صفه لا فيقولون هو القادر بدون قدره العالم بدون علم لان العلم شيء زائد والاثر يقول هذا الاثر نعم كينا ولكن صفه لا ويقولون ايضا ان الصفات لا تثبت الا بالمتوازر من القرآن او من السنة المتوازنة. اما من خبر الاحد ومن الاحاديث الكثير المبذوذة للسنة لا تثبت بها صفة. هذا قولهم. هذا النوع الاول. وقد الف ابن حزم رحمه الله وابن القيم كذلك في الرد على هؤلاء واثبت اكثر من خمسين او ستين صفة يقولون بها وما فيها الا خبر احد. مثل الاحاديث التي ذكرهاها لها. ده وخمسين صفا بالنسبة لله بالاخر في الحوض والجنة والنار والميزان والصراط وغير اشياء كثيرة كثيرة جدا هم يقولون بها وهي في عقيدتهم ومع ذلك بات مثلا لا بخبر الاحد فقولهم ان الصفات الله لا تثبتوا لا بخبر الاحد هذا من باب ايش من باب الالحاد في اسماء الله نعم اما الاشعار فيؤولون هذه الصفات كل صفة ثبتت الله عز وجل فيؤولونها اللهم الا السبع فيقولون السبث بس بالدليل العقلي فيقولون هذا الكون يدل على ان الله قادر لانه لا يوجد لا يوجد الا بقدره هذا عقلهم يقولون وثم التخصيص تخصيص الاشياء يدل على الاراده فالله مريد والاحكام والاتقان في العالم يدل على العلم ولا يفعل هذه الاشياء للقدرة القدره ولا الاراده ولا العلم الا الحي الذي لا يموت فالله موزوب بالحياة والحياة تستلزم السمع والبصر والكلام فيقول هذه الأشياء التي تثبت بالعقل أما النص الشرعي لا يقول النبي يقدمون العقل على النص الشرعي العلماء يقولون لهم الصفات الفعلية ثبتت بالنص وإن قلتم إنها لم تثبت مثلا الله يفرح يفرح إلا لا قلنا ما قالوا هذه لا تثبت يفرح أو يغضب أو يرضى هذه ما هي المعنى ديالها الحقيقية موجودة لا يعزوها إنما تؤول معنى يفرح بمعنى يثيم ما نفسر يفرح بالفرح ليش لأن الفرح فيه تشبيه المخلوقات تشبيه يعني كنت تعرف الناس الفرح تهم الفرح الذي يعرفونه من الناس أما الله عز وجل الفرح هو ليس كفرحنا كما أن ذاته ليس كذاتنا فقال لهم العلماء حتى هذه نثبتها بالعقل فما نراه من آثار رحمته على عباده نقول الله رحيم وما نراه من آثار ها؟ من آثار ايش يعني طعث المخلوقات والمؤمنين الله عز وجل قلنا الله يرضى هذا عقلا وما نراه من مخالفات ترسكف في الارض نقول الله يصحف ويرضب على هؤلاء عقلا وهم لا يقولون بهذه. اذا جمله نقول ان كل ما اثبته الله في كتابه او اثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته نثبته لله عز وجل بدون تكيف ولا تمثيل. بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فالمشركون اعداء الله اعذوا الله عز وجل ونسبوا اليه لنما يعرفونه. ولا أنهم الصفات التي أثبتها في كتابه فوصف الله سبحانه وتعالى بالضلالات والسرهات والاباطيل فقال الله عز وجل حكاية عنهم أشخال فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون فالقضية والمصيبه الملصقه بالله عز وجل من قبل المشركين جاءت من جهتين اولا نسب الولد لله والثاني نسب البنات لله لهم قالوا ان الله عز وجل تزوج من الجن وجعل بينه وبين الجن نسبا. بعض البعض اللي كملوه قالوا تزوج من الجن ونجب. على سل الله عليه وليا بالتدين ونجب ولد الملائكة والملائكة بناس. فقالوا وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناذا قال الله أوشيد خلقهم ستكسبوا شهادتهم ويسألون. واش كانوا حاضرين في الوقت اللي نشأت الملائكة هذه مصيبة ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتغل ويجعلون لله البنات فقال فاستفسهم ألي ربك البنات ولهم البنون لأنهم يتقززون من البنات ما يحب الواحد منهم بنات العاز الجاهلية كانوا ركاهون البنات ويجعلون لله ما يكرهون فالله نسب له البنات وهم اختصوا به واذا بشر احد بنثا ظل وجوه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسك على هن امتزوجت صراخ بمجرد ما تقصري المرأة تلد تحفر لها حفره تحفر حفرة وهي تريد أمام الحفرة الحفره فاذا ولدت بنت من من من من, من رحمها الى الحفره واذا وَلَدَتْ ذَكَرًا ابقوه جاء الاسلام وحرم هذا قال واذا المؤوده سئلت باي ذنب قتلت ويقول صلى الله عليه وسلم الوائده والموجوده الناظ يوم القيامه يسال سبحانه وتعالى هذه الموجوده هذه المدفونه في حية. ليه هذه التي دفنتها لماذا دفنتها الوائدة والموجودة في النار. شو النوايدة هي الدافنة، هي اللي تفلس. والموجودة هاشو هي هذه كلاهما في النار. هذه مهمة لأن الموجود أي موجود لها الوائدة هي اللي تفلس. والموجود لها شو هي هي أمها اللي كثرة فيها بالوادي. والعيادوا بالله وكل واحد كان بصي خلي بنت ستكبر شوية وتكون بنت ما شاء الله في عمره خمستاشر 16 سنة. وثم لما يريد دفنها يقول لا تمشي معاي وتساعدني في الصياد انا مشي الصاد في الغابه الفلانيه تمشي معاي ويعبي الفاس وده وتمشي معاه ضعيف المسكين ويحفر حفره وتقول له يا ابت يا أبا ماذا تريد يقول ساعديني فتساعدهم في الحفر حتى يعمق هوائدا به كركبه هوائده وجربت عليها التراب ما ذنبه هذه واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت ليش لانهم كانوا يكرهون البنات هذا الذي يكرهونه نسبوه لمن لله عز وجل فسبسيهم الي ربك البنات اطلب منهم يفسوك. ويقولوا لك علاج. ايش ربك البنات هذا فهم انكاري يستسبع منهم هذه ويستقدر منهم هذه القضيه الي ربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اضم الكبرى ويقول الملائكة ايناد اب خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون وشافوا ان هؤلاء اناث فالملائكه خلق من الله عز وجل لا يوصف بذكوره ولا انوثه والله يعلم عددهم ويعلم اجسامهم ويعلم قوتهم ويعلم ضخامتهم ونقصكم الرسول صلى الله عليه وسلم كي يوصف ملك واحد من ملائكه حملت العرش يقول ما بين شحمة اذنه الى عاصقه كما بين السماء والارض. هذا واحد. ويصف ملك ويقول ياخذ بيده بكفه هذه ياخذ امه. امك جيل كامل. ونحن نقول لكم كم يقدر الجيل الان? في العالم كامل? خمسة ملايير ونصف. او استاذ ملاير تقريبا هكذا ست ست ملاير ياخذها كلها في هذه الكفه وياخذ الجبل الضخم بكفه اخرى ويرمي هؤلاء في النار ويرمي الجبل عليهم لقوته وجبريل قرشكم مرات ومرات يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم ما جناح عنده بجناح واحد اقلب 5 سبعه المدن كل مدينه مثل القاهره قلبها وجعل على عاليه اسفلها سبحان الله اذا الملائكه لا يعلموا قوتهم ولا عددهم الا الله وهؤلاء المناجيس الملاعين كانوا يؤمنون بالملائكه انتوا ولا انا مش نقول لان الايمان بالملائكه هذا كان بقايا من بقايا شريعه ابراهيم عليه الصلاه والسلام لكن عندهم اشياء. وكان منهم من يؤمن بالبعث والنشور. ما كلهم كانوا ينكرون البعث. لا. بل كثير منهم كانوا ينكرون البعض. ولذلك الله عز وجل يقول في القرآن ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والقيامة. شذا? ففيهم من كان عنده عقيدة. فهالي من بقايا شريعة سفران كانوا يعتقدون الملاجة. ولكن الضب الكبران كانوا يقولون ايناد. قال لكم إناس أنتم رأيسهم فروجهم رأيسهم ثدييهم رأيسهم شعورهم حتص حتصبتمهم بالأنوثية قال الله عزوجل فالسفسيم على ربكم وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا وقال هنا فالسفسيم على ربك البنات ولهن بنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم مشاهدون حاضرون ألا إنهم من سبيه ألا إنهم من إفكهم والإفك هو الكذب الشنيع وخبيب ألا إنهم من لا يقولون ولا طوما أعوذ بالله وإنهم لكأنبون ثم بعد ذلك عقب وقال أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أصطف البنات على هو فضل يكون عنده البنات وما عندهش البنين ما هذا الحكم الجائر يسمشي حديد أعصر البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون أفلا تذكرون أيها الغافلون أيها الضالون أيها الكذابون أيها المستفترون اي نعم ثم بعد هذا قال سبحانه أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم وإن كنتم صادقين واش عندكم شيء حجه على ما تطلقونه على الله؟ وعلى ما تصفونه به سبحانه وتعالى من هذه الاباطيل وهذه الأساطير أملكم سلطان مبين عندكم حجة بينة واضحة على ما تدعون فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين جيبوا واحد الكتاب الذي بزلت أنا على رسولي من رسولي أشهد بأن هذا الذي سلتلسقونه بالله عز وجل أنا فكرته فيه لأنه لا حجة إلا مجع من الله عز وجل أما في الأرض ما في حجة الحجة نجدها تاتي من الله ولذلك قال لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم يكنوا صادقين. قال وجعلوا بينه وبين الجنتين السابق. الجن فسر في تفسيرين هنا. هناك من فسر الجن المعلوم. لان الجن يسمى جنا. ليش? لانه مستور لا يرى. اذا جنة الظلام يعني ستر البشرية. يسترثر الجن. والجنين سميه جنينا ليش? لانه مستور في البطن. كذا? والجنة هذه الدريقة اللي كيعمل المحامي. آنس... علي... علي... آنست لعليه لعلي اه؟ آنستو آنست نارا اي ابصرصها؟ فالآنستو فالانسان سمي انسان لانه يرى. تراه ولا لا؟ والجن لا يرى. فسمي ايش جنا لأنه لا يرى ك... لكن بعض المفسرين قالوا المراد بالجن هنا الملائكة هناك نوع من الملائكة يسمى بالجن وهو أيضا لا يرى وقالوا الاولى هنا أن يفسر الجن, الجن بالملائكة على كل حال قال الله عز وجل هنا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا يعني الجنون قال ولقد علمت الجنة انهم إنهم لمحضرون الجنون يعلمون يقينا ان المتمرد منهم وان الكافر منهم وان ال... الذي يستهتر ايضا في الارض ويرمي بشرع الله لن هو محضر في العذاب. ولو كان الله يقيم الحجة ويقول لو كان هناك ارتباط ارتباط الجن بالله عز وجل. ما فعل الله عز وجل بالجن الجن بهكذا. ما يعدبوا النار ليش لين تزوج منهم. والرجل اللي يتزوج من, من واحد قبيلة هذه القبيلة تكون عنده عزيزة وعنده وصلة بها وعنده ها مكرم وشرف وشرفها ويكرمون وشرفها ليش لأنه زوجته فكذلك لو كان الله عز عنده اتصال ارتباط صهري بالجن ما ادخل النار ما يعذبوها أبدا ولقد علمت الجنة والله لقد علمت الجنة انهم لمحضرون في العذاب سبحان الله عما يسمى ومن العلماء من قال ان المولاد بالجنة هنا من الملائكة. والملائكة ولقد علمت الجنة اي الملائكة انهم هؤلاء الذين وصفوا الله بما وصفوا به به قالوا له ولد وان له شريك وأنه أنا. ها؟ وان الملائكة بنات الله ها؟ هؤلاء الملائكة يعلمون انهم لمحضرون gdzieś العذامة ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون قال الملائكة سبحان الله عما يصفون وسبحان معناه التنزيد الله منزه كل تنزيه ومبرئ كل البراءه ان يكون متصفا بما وصفوه بها اول المشركون فالله لا يوصف الا بما وصف به نفسه اما هذه الصفات البشعه القذره الله سبحانه وتعالى منزل. سبحان الله عما يصفون عن هذه الاوصاف التي وصفوه بها الله منزع عنه سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين الا عباد الله المخلصين ما يحضرون في الجنه ابدا او وفقراء المخلصين عباد الله الذين اخلصوا عبادتهم لله وخضعوا واستسلموا وانقذوا لشرع الله او المخلصين الذين اصطفاهم الله لهذا الدين هؤلاء لا يصفون الله بما وصله به المشركون ولا يحضرون في العذاب مثل ما يحضر المشركون الذين وصلوا الله بما وصلوا به ايه نعم الا عباد الله المخلصين فإنكم وما, فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاسنين انظروا ما يقول الملائكة انكم وما تعبدون انكم ومعبوداتكم من الاصنام ما سطعوا ابدا سفسنوا من ترمه الله وشرفاه في الايمان وخصوص عبد الله المخلصين لان الواحد سبحان الله يعني كثير من المستهترين والفسق والمجرمين يسعون في افساد البشريه فكل العالم الان يحارب الله عز وجل ومن جمله الحظ أنه يحاول حتى من كان من أهل دين الله ومن أولياء الله يحاول إيش؟ يزح القوة والجر للكفر والضلال لأن أهل الضلال يريدونها عوجا يبغونها عوجا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة يقول الله عز وجل هؤلاء الكفر وهؤلاء المجرمون وهؤلاء الفسقة هؤلاء لو حاولوا إضلال الناس؟ والله ما يستطيعون إلا من كتب الله عليه الشقاء أنه من أهل النار أما أن يتسلطوا على أوليائه وعلى أتبائه وعلى أنصاره وعلى أهل دينه والله ما يستطيعون إنكم وما تعبدون ما أنتم عليه أي على الله بفاتنين عباده ما تستطيعون أن تفتنوه وأن تضلوه وأن تفسدون إلا من هو صال الحين إلا من كتب الله عنده أن هذا من أهل النار من كسب الله عنده انه من اهل النار بيستون يتسلطوا عليه اما لا فلا نعم وهنا كأن الله عز وجل يشير اشاره الى ان المؤمن ينبغي ان يحذر من فتنه الفتسانين ومن ايش ومن اضلال المضلين لانهم يسعون الافساد بالافساد في الارض في الفساد يكثرون من الربا يكثرون من الخمور يكثرون من الحشيش يكثرون من الزنا يكثرون من الربا يكثرون من من من من اوكار الفساد ليش لي للاكثار من الإطلال حتى يجبلوا نحوهم الشباب والناس الطيبين والجو كله مكفهر الجو كله اسود الجو كله يحترق نارا حتى يحترق الجميع لين بيشوفوا حتى لا تضيعوا وحتى لا يظهر للناس انهم ضالون فخصوهم العابس يفشلوا فقول الله عزوجل والله ما يستطيعون على عباد الله مخلصين إنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاسينين عليه على الله سبحانه وتعالى بفاسينين عباده إلا من هو صار الجحيم إلا من كسب الله له انه سيكون محروق في جهنم هذه خلاص من هو وصل الجحيم قال الله عزوجل وهذا من كل ملائكة قال الله عزوجل وما منا قل ملائكة وما منا إلا له مقام معلوم ما من أحد منا إلا له مقام في العبادة معلوم نحن نعبد الله ونطيعه أما نحن أبناء الله أعوذ بالله ماذا؟ أو بناس الله لا وما منا إلا له مقام في العبادة واحد عماس يسجد دائما يسجد ورد في الحديث ملائكة لا يعلم عددهم إلا من الله منذ خلقوهم سجدون وصف منذ خلقوهم راكعون وصنف من ذخرقوا هم ايش قائمون صف يسبحون. منهم صف يهللون. وما منا الا لهم مقام معلوم عنده مقام خاص وكذلك من من البشر ما منا الا لهم مقام معلوم في الجنه ان شاء الله ولا في النار كل واحد عنده مقام خاص لا يتعدى هنا سؤال يقول كثير من الناس يقعون في الشرك مثل الذهاب إلى القبور والاضرحه والطلب منهم والخوف منهم وغير ذلك من العبادات التي لا تجوز إلا لله عز وجل فنودوا بعض التوضيح. اقول زيارة القبور يقسم العلماء الى ثلاثة اقسام فيقولون هناك زيارة شركية وهناك زيارة بدعية وهناك زيارة شرعيه فالزيارة الشركية هي اللتي هو الذي يزور ويعتقد في اهل القبر او في الضريح ان صاحبه ينفع ويضر يعطي ويمنح ويضر وينفع ويرى ويسمع ويقدر ويشفع هذا شي يكون مشرك بالله خصو الأولاد يطلب من صاحب الضريح خصو الرزق يطلب من صاحب الضريح في أحد يؤذيه يطلب من صاحب الضريح أن يتشفع في فلان وينزل عقابه, عقابه بفلان هذا شي يكون هذا مشريك. كافر بالله. هناك نوع اخر كان يعتقدون المشركون. يقول انا ما اعتقد فيه انه يفعل هذه ينفع ويضر ويشبع. لا. بل يشبع. يعني اقصده فهو يطلب لي من الله عز وجل. انا اقصده ونزوج فيه. ونذبح عليه ونطه به ونرجوه وتبسح به. ليش? لانه هو الذي يطلب لي الله عز وجل. فانا اقل. من ان اتوجه الى الله مباشرة فهو لمكانته ولرفعته عند الله ولكون له قوه غيبيه يستطيع بها ان يتصل بالله عز وجل ويطلب هو لي الله عز وجل هذا مصنف المشركين وما قاصد الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين جميعا باجهله واتباعه الا لهذه العقيده باخبار القران الكريم قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم من عبدون يذبحون عليهم يطوفون بهم يدعونهم قال ليش ويقولون هؤلاء يخلقوننا يرزقوننا يعطون الاولاد يعطون الانظار لا شفعاؤنا عند الله على هذا قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول في الليله الاخرى ها؟ ما نعبدهم ما نرجو من بهم وندعوهم الا ليقربونا الى الله إذن هذا اصل الكفر هو لا اله نعم هذه كلمه ما هذه زياره شركيه عندنا الزياره البدعيه أشياء هو ان كثير من الناس يقول انا ما اطلبه انا كان مش لازمهم وكان ادعو الله اسمه لان الدعاء مستجاب زمه شكو قال لك الفضولي؟ ما السحي؟ الدعاء كون مستجاب أو غير مستجاب من يقوله؟ ماذا كنت يعرف في مكان ما في الدعاء بيستجاب؟ ماذا كنت يعرفه؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالنا في عرفات اللي يدعي الله في عرفات ويستجاب له ماذا قال لنا؟ والرسول ما قال له؟ الله قالوا اللي يدعين هنا يستجب له اشكو لي قرن الثلث الاخير من الليل من دعا الله فيه يستجاب لو شو قلنا هذا مكاني وهذا زماني الرسول صلى الله عليه وسلم قول الرسول قال له هو لانه ما ينطق عن الهوى من هو اللوح المحفوظ اشكو قال ندعانا ماجي عند الجمره الاولى والجمره الثانيه والجمره مستجاب من سيدنا رسول الله شو قلنا الدعاء عند الملجزم مستجاب في الصف مستجاب في المروه مستجاب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لولا انه قالنا ما, ما يجوز لنا الدعية يكون كذابين على الله ومن أضلم من فترة الله كلمة والله عز وجل كي يعني قرن ان تقول على الله ما لا تعلم قرنوا بالشرك وان شركوا بالله مال من سلطان. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون اذا يقول العلماء هذه الزيارة تسمى زيارة ايش بدعيه. وعن الزيارة الشرعية اش هي كزور القبور العماس وثم تتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء لهم وزرتم بقصد التذكر والتفكر في الآخرة كنت تنهيزكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها هل علا فإنها تذكركم الآخرة فأنت تزور القبور ليش لتتذكر فإذا كنت غنيا تشوف القبور القبور سبحان الله الكثير من كان غنيا أين هو الآن ذهب كثير من العلماء ذهبوا كثير من الحكام الكبار ذهبوا كثير من من من من ذهبوا كثير من الشباب كثير من النساء كثير وكثير وكثير انت ستصعد بها غدا او بعد غد تصبح من اهل القبور وثم مطلوب منك ان تدعو لهم وهذا الدعاء ثنا اجره ايضا ما من احد يدعو لمؤمن الا وفيه ملاك يقول ولا كمثل ذلك ولا كمثله قل اللهم ارحمه الرب اللهم ارحمه ولك الله يرحمك ايضا كذا? ولذلك علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نزور القبور. لا من اسمه للنساء ولا من اسمه للرجال. كلاهما مشروع. لكن بالنسبه للنساء الاكثار من الزيارة من زيارة القبور ممنوع. لعن الله زوارات كثير الزيارة. وإلا مطلق الزيارة مشروع وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة. اذا هي زارت القبور ماذا تقول? قال قولي ها? السلام عليكم داركم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا سلف ونحن لكم سبع نسأل الله لك لنا ولكم العافية هكذا اذا هذا هو جوابي على هذا السؤال سؤال ثاني يقول عليكم السلام ورحمة الله يقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة والله يا أخي هذه القضية ما ينبغي لنا الدخول فيها لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما أفضل فيها ما قال لنا ما دخل في هذه المفاضلات كون الرسل بعضهم افضل من بعض هل ما في شك الله عز وجل يقول تلك الرسل فاضلنا بعضهم على بعض من هم من كلم الله وبعضهم وفي في منهم افضل من بعض فجبريل وميكائيل واسرافيل من اصاطين الملائكة نعم هم أفضل من مطلق الملائكه اما المفاضلات بين البشر وبين الملائكه هذا في الحقيقه لا يجوز اننا ندخل فيها بعضهم يستدل ويقول المؤمنون المؤمنون والخلاص من المسلمين والكبار والعظماء من المؤمنين هم افضل من الملائكه واستدل بقوله سبحانه اولئك هم خير البريه وقال لما عد الرسل قال وكنا فضلنا على العالمين والعالم بالعالمين يدخل فيه الملائكه يعني العالم العلوي والعالم السفلي اولئك هم خير البريه خير المخلوقات ولكن كما يقول النسيم رحمه الله الصواب ان نقول في الدنيا